صاح دايه حسين من اللي فات عيدها شفت الحاره دمع ع بال عيد بس ساعه هجره هذه ام لابني علي حماد صاح دايه حسين من اللي فات عيدها شافت الحرع الالم ظاهر يدنا ودمع عضلت فست ساع هذه ام لي ابني الفقد هذه ام لي فقد وا فقد تشبع الأربعة فيها يدوى إلى حسين وشن هتوفي للبتولى بك أربلادين فقد تشبع الأربعة إلى حسين وشن هتوفي للبتولى بك أربلادين بس تريد حسين يسلم بارض لطفوق خاطب الحاره وقلبها ان شطر شتر خاطب الحاره وقلبها ان شطر كل يا زين بلغي لي احس بله خبريني شتله جيل حزن في صدري ما اظن ينقاع عسى بس في الخوف بالعمود الراس تقول لي عايزينه على بلاوي بالاحساس والله بل خبريني جد لجيل حزن في صدري ما اذن ينقاع عسى بس في الخوف عسب اسفر خامل شبك الأشجار من يمر ذكر بفاضل زاد حزني أذكر المظلوم وحلو ظهر محني من يمر ذكر بفاضل زاد حزني أذكر المظلوم وحلو ظهر محني يا حيا عباس اخوي وقلب مجمور سهم عيد وعنك يا ابو الغيره ذبحني سهم عيد يا ابو الغيره ذبح من يمر ذكر ابو زاد حزني اذكر المظلوم وحده وذغر محني من يوم ذكر ابو فاضل زاد حزني اذكر المظلوم وحلو وظهر محني يسيح يا عباس اخوي وقلب مدموم سهم عدوانك يا ابو الغيره سهم عدوانك يا ابو ران جاي الحاره علينا ودمعها بعسرا انحدار قال جاي العين ما شراب ما ينغى الزغيم طار لو بالعمد رسا نشط السغيب طواب عيوه لو بالعميد رازت شطان ومن وقيع جلبي تزيل والدميع من همار ردت الحارة عليه او دمعها بحسرا حداع تجيي العيب باسوا في مشرب ماء انها السغيام صوب عيوننا وبالعمد راسا شطى ومن وجع قلبي تزلزل والدمع دم من حمار سهم بالعين والشفه مقطوعه وايديها والمائده مفجوعه على التجراب قلب انصاب مشدوعه على العباس يا عباس شملوعه على العباس يا عباس شملوعه بالعين والشفه مقطوعه وايديها والمائده مفجوعه على الادراب قل النساب مسدوع على العباس يا